فدمها لموح مات المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأمسود فأين الهبات وأين الأسود هنم هنم حمات المكارم خفافا فقالا ورد المظالم هو الكفر يره ويزبد جاثم فأين الهبات وأين الأسود فاين المبات واين الوسوم الى السباحات اهل م تعالى وشرك بهم بالقتال القتال الى السباحات اهل م اشرنتهم بالقتال قتال وخلي المداه تنتظ والنصال وخلي السكاكين تفر القبود وخلي السكاكين تفر القبود هنوهن رحمه مكارم خففا في قالا ورد المضاري هو الكفو يا رجل ويثبد جاث فاين الابات واين الانسول فأين المبات وأين الأسور إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غالية المهور فمن لها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور ذا قلنا لها غاليه المهور فمن لها بعد الا الشهيد فمن لها بعد الا الشهيد المؤهل يومه مكارم كيف انتقالا يرد النظر هو الكفر يا رجل ويزبد جاث فاين الابات واين الاسود فاين المبات واين الأسود اذا الحرب هي اسودا اسود نهد القلاع ونمحو الحدود اذا الحرب هيا هي اسودا اسود نهد القلاع ونمحو على الكفر برق وقصف الرعون لنرفع راياتنا والبنون لنرفع دين والبنون هذم هذم حرمه مكارم خففا تقالا ورد المظالم هو الكفر يا رب ويرسد جاث فاين الاباء واين وين المبات وين الاسور شارينا النفوسه بحب الجنان وخذنا الحروب بصدق الجنان شارينا النفوسه بحب الجنان وخذنا الحروب بصدق الجنان مشينا اليهم بحد السنان فعن غمره الحرب لسنانا حيل فعن غرات الحرب لسنا نحي فلم هلم وحومة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسور فأين الأبات وأين الأسور